<تصفيق> الشمس يصع في النهار ضياؤها ويرطيب قو الشبك انت المضربين لكن شمس محمد وضع ارض عبر السماء وجدها لا تغذي. ما البدر في عليائه? ما انجم زهرى ما نور بدا من توكبه? ما الشمس في كبد السماء ما نورها إلا شعاع باد من نور النبي. يقول رسول صلى الله عليه وسلم الا الا لربكم في ايام نهركم لنفحات? الا فتعرضوا لها? فمن اصابته نفحة من نفحات ربي سائلت عادة لا يشقى بعدها ابدا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايوا كان مرة اخرى من ساحة القرآن الكريم نستمع الى هذه التلاوة القرآنية المباركة الذي يسروها علينا قارئ إجازة وسجود العربي والعالم الإسلامي والمقيم في يور فضيلة القارئ الشيخ طاهر الدعماني ندوماه له بالتوفيق ولنا ولأولم خص الاستماع خليه بالفضل والشكر.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 you know. وارغو تنخل من فَلَمْ تَرَ كَيْفَ مَارَ بَوَّابُ وَعَوْضُ الْمَأْوَلِ كَمَا يَهُو أَلَمْ تَرَ كَيْفَ وَرَدَ اللَّهُ مَثَلًا جوة خبيسة جسد ست من Alhamdulillah. ¡Oye! oye. روزی <تصفيق> روی <تصفيق> الله الذي خلق السماوات والأرض لِتَجْرِيَ فِي الْكَفْرِ بِأَمْرِهِ وَتَفْقَالَكُمُ الْعَلَامَاتُ وَتَعْلَمُونَهُمْ Allah قَالَ إِذَا رَاهِمٍ مُرَى بُرْجَعَ لَن تَنفَعَ الْأَخْلاقُ إِنْ كَانَ مَنْ अब बाप right, What not? رب جعلك مكيم الصلاة ولواليبيا ولرجلينا يوم يقوم الكتاب. صدق الله العظيم. هذا والساله أشتد في هذه الاتلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا قارئ الإباء وتلفظ العربي والعالم الاسلامي. والمقيم في مدينة القاهرة قاضية القارئ الشيخ صاحب العلم. ونخلناها لكم على اهدف مكتبات السورة والانالحديثة ونخلص فراشا كبرى اضارت الحادش ناوي. ايها السادة شكر الله سعيكم جميعا.